أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول. أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول. إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أنه لم يجعل أمر الطريق الموصل إليه ملتبسا عليهم، بل بينه سبحانه وتعالى أكمل بيان وأوضحها.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 صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأول من يدخل في هذا بعد الأنبياء الصحابة ومن تابعهم على فهمهم للكتاب والسنة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بمنهجهم والسير على طريقهم فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغدات موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه التربذي وأبو داود وصححه الألباني ومن لطائف الفوائد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال عضوا عليها بالنواجذ ولم يقل عضوا عليهمها للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج واحد وطريق واحد فلا يكون الأخذ بسنته على الوجه المطلوب إلا بالتمسك بما جاء به من القرآن والسنة بفهم صحابته رضي الله عنهم فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة هما المصدر الأساس للأحكام الشرعية فلا مصدر للأحكام الشرعية ولا أساس لها إلا الوحي وهو نوعان القرآن والسنة فأما القرآن فهو كلام الله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ من الخطأ والزلل والزيادة والنقص تنزيل من حكيم حميد وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله على رسوله هداية للعالمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجل من برهانه ولا أحسن منه حكم ولا أقوى مقيله وأما السنة فهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل ذلك فعله وإقراره فكلها وحي يلزم ويتبع قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو صلى الله عليه وسلم راشد غير ضال مهتد غير غاو لا يقول إلا صدقا ولا يفعل إلا حقا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 قال الشافعي رحمه الله فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قوله وإنما أنزل الله هذه الحكمة تبيانا للقرآن الكريم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بدوره في تبليغ القرآن وبيانه على أحسن وجه فالقرآن الكريم كلامه سبحانه وتعالى والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد مضى عصر السلف الصالح وهم لا يفرقون من حيث التطبيق والتنفيذ والسمع والطاعة بين حكم شرعي نزل به القرآن أو جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمين أمر الرب جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مجانبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الكتاب والسنة في أصل الاحتجاج حين قال ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وعلى هذا النهج سارت الأمة طيلة القرون الثلاثة الفاضلة وهي تقدم النص بنوعيه وتقدسه وتعمل بهديه ولا تعدل عنه وتسلم له تسليما تاما والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول من أصول الإسلام وأساسيات هذا الدين الذي لا يقوم ولا يتم إلا بها فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا وهو الخضوع له والعبودية له قال أهل اللغة أسلم الرجل إذا استسلم فالتسليم هو خضوع القلب وانقياده لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام للنصوص من أجل مقامات الإيمان وهو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة وأكمل الناس تسليما أكملهم صديقية ولا أحد أحسن دينا ولا أصوب طريقا ولا أهدا سبيلا ممن أسلم وجهه لله تعالى فانقاد له بالطاعة التامة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام انتهى قوله فالوحي الإلهي لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول وليس لنا بعده الخيار، وكل الخيار في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضات الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وألزما به أن يكون لهم الخير أي الخيار هل يفعلونه أو لا بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله، وقد أقسم تعالى بذاته المقدسة أنه لا يثبت لأحد إيمان، ولا يكون من أهله حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يصح إيمان أحد حتى يحكم النصوص في جميع أموره وينقاد لها في الظاهر والباطن ويسلم تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة قال الشوكاني رحمه الله وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون فنفع عنهم الإيمان حتى يحصل لهم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فضم إلى تحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج في صدورهم فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عرضا واطمئنان وانشراح قلب وطيب نفس ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله ويسلموا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 انتهى قوله والتسليم بما دلت عليه النصوص هو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل انتهى قوله والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الشهادة لله بالوحدانية الموجبة لإفراده بالعبودية مبناها على التسليم التام له في أمره ونهيه وخبره وعدم المعارضة وإيراد الأسئلة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح. التسليم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في التسليم والإجلال للنصوص الشرعية، وفي ذلك نماذج كثيرة. تربوا عن الحصر ومنها لما نزل تحريم الخمر وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في ذلك وبلغ قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا رواه أحمد ثم نادى المنادي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت فسارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها حتى جرت في سكك المدينة رواه البخاري قال أنس رضي الله عنه فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل رواه مسلم ولما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمر بها رواه البخاري المرط كساء من صوف ولما أخبر الصحابة رضي الله عنهم بتحول القبلة نحو الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام استداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة ولما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وصححه الألباني وعندما رأى خاتم الذهب في يد رجل أخذه منه وألقاه ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خذ خاتمك فانتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه لكلامه في ابنته عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك أنزل الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنزعها منه أبدا رواه البخاري ولما زوج مع قل بن يسار رضي الله عنه أخته لرجل من الصحابة فطلقها ثم نادى و جاء يخطبها حلف ألا يرجعها إليه فانزل الله وَإِذَا طلقتم النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاع ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك رواه الترمذي ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة رضي الله عنه أن ينظر إلى المرأة التي خطبها تردد آلها في الأمر وكرهوا ذلك فسمع ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك بالله ألا تنظر إلي رواه ابن ماجه أنشدك أي أسألك بالله ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت من الأنصار أن يزوج ابنتهم من جليبيب رضي الله عنه تردد أهلها في تزويجه فقالت الفتاة أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا رواه أحمد ولما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ذاهبا إلى المسجد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب اجلسوا فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله رواه البيهقي وعن جابر رضي الله عنهما قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال جلسوا فسمع ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود فرواه البيهقي والحاكم وسعد بن عبادة رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير وجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرج لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبك أن تكون رابع أربع فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه رواه مسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمسح ظاهر خفيه ويقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود وصحاو الألباني ورافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفع لنا رواه مسلم في الهامش الذين هاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المزارعة التي لا يكون ربح فيها محددا بالنسبة وإنما بالتعيين كأن يقول لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي فهذا لا يجوز لأنه قد يسلم هذا ويهلك ذاك، أو العكس، نعود إلى النص. ولما أساء أحدهم القول مع عمر رضي الله عنه، وهم أن يبطش به، ذكره أحدهم بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله رواه البخاري وسكبت جارية لعلي بن الحسين رحمه الله عليه الماء ليتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجأ فرفع رأسه إليها فقالت إن الله عز وجل يقول والكاظ من الغيظ قال قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة وقد التزم سلف هذه الأمة هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة فكانت حالهم قائمة على التسليم لنصوص الشرعية وتلقيها بكامل الرضا فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده بل كانوا يسارعون لتطبيق النص الشرعي من غير تردد ولا شك عن أبي المصبح المقرئي قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له فقال له مالك أي أب عبد الله اركب فقد حملك الله فقال جابر رضي الله عنه أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فسار حتى إذا كان حيث لم يسمع الصوت نادى بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فعرف جابر الذي يريد فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فتواثب الناس عن دوابهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه رواه ابن حبان وصححه الألباني ومن قال منهم قولا يخالف النص الشرعي رجع عنه بمجرد أن يبلغه قال عبد الواحد بن زياد لقيت زفر بن الهذيل رحمه الله وهو من أصحاب أبي حنفة فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكه. قال وماذاك؟ قلت تقولون إذ رأوا الحدود بالشبهات ثم جئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات قال وما هو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري فقلتم يقتل به يعني بالذمي قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عن. قال الذهبي رحمه الله هكذا يكون العالم وقافا مع النص وحتى من قل علمه من السلف كان إيمانه وتصديقه بالنص الشرعي عظيمة قال أبو اسحق الحبال رحمه الله كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات رواه البخاري ومسلم وكان في الجماعة رجل يبيع القط وهو علف الدواب فقام وبكى وقال اتوب الى الله من بيع القط فقيل له ليس هو الذي يبيع القط لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم الى قوم فسكن بكاؤه وطابت نفسه قال ابن القيم رحمه الله وقد كان السلف يشتد عليهم معارضه النصوص باراء الرجال ولا يقرون ذلك انتهى قوله عن أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إنا لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف فغضب عمران حتى حمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه يعني تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه قال فأعاد عمران الحريث قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به إنه لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة رواه مسلم وعن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد فقال عباده أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلني وإياك سقف أبدا رواه الدارمي ولما ذكر ابن المبارك رحمه الله حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن رواه البخاري قال قائل ما هذا على معنى الإنكار فغضب ابن المبارك رحمه الله وقال يمنعنا هؤلاء أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جهلنا معنى حديث تركناه لا بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا قال أبو معاوية محمد بن خازم كنت أقرأ حديث الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد فكلما قلت قال رسول الله قال هارون صلى الله على سيدي ومولاي حتى ذكرت حديث التقى آدم وموسى رواه البخاري فقال عم هارون الرشيد أين التقى يا يا أبا معاوية فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال أتعترض على الحديث علي بالنطع والسيف فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد هذه الزندقة. ثم أمر بسجنه وأقسم أن يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا فأقسم عمه بالأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها فأطلق قال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله معلقا على هذه قصة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 كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى قوله. ونظر سعيد بن المسيب رحمه الله إلى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة فحصبه ثم قال إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين فانصرف فقال يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة ومثله ما جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أن رجلا جاءه فقال من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن زدت على ذلك قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة قال وما في هذه من الفتنة إنما هي أميال أزيدها قال فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله ورسوله ومن التسليم للنصوص الشرعية ألا يتقدم الإنسان على الشرع برأيه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فلا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمره هو وينهى ويأذن وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما عند كل ذي عقل سليم قال أبو عبيدة رحمه الله تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجلوا والنهي دون؟ وقال غيره لا تأمر حتى يأمر ولا تنهى حتى ينهى فإذا كان رفع الأصوات فوق صوته سببا لحبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به وهذه حال السلف فالسنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفية أو حكما سياسيا فمن قدم عليها شيء من ذلك فباب الصواب عليه مسدود وهو عن طريق الرشاد مسدود قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيع ترى على وسطي زنارة أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت وقال الربيع بن سليمان رحمه الله سأل رجل الشافعي رحمه الله عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السائل يا أبا عبد الله تقول به فرأيت الشافعي أرعد وانتفض فقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به نعم على السمع والبصر نعم على السمع والبصر والتسليم عند السلف تسليم تام للوحي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهم يسلمون بكل ما جاء عن الله تعالى وما صح رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب ومن شابههم من أهل الأهواء